يقرر ملتقى خير الرمضاني السادس الذي يقدم لكم محاضرة للشيخ الدكتور عبدالمحسن أحمد ونشكر له تلبية القدوم لنا مرة ثانية ونشكر الداعية عبدالله بنان على حضوره لهذا الملتقى فنذكر المجال الله ما قل يتقبله مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان طين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي له الفدى عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضل فحياكم الله وضياكم واجهدوا على طريق الحق إلى جنة المأوى وخطأ وخطاكم ما مثل في هذا اللقاء إلا كمثل الهدهد يوم أن تكلم بين يدي سليمان فوالله ما أتيت إلا كما أتيت مستمعا لا مذكرا ومتكلما لكن أقول قبل أن أقدم لأخي وحبيبي وقرة عيني الشيخ الله، أقول للجميع أن نظرة الناس للمصاب شيء ونظرة الله عز وجل شيء آخر الناس ينظر المصاب هو الذي لا يستطيع أن يقف على قدميه ويركع ويسكد ولا ما يروح. لا والله هذا عند الناس المعاق عند الله عز وجل هو الذي أعيطت أقدامه أن تحمله إلى المساجد خمس مرات في اليوم المعاق عند الله عز وجل هو الذي أعيطت يديه فتحت كل شيء بلوتوث فتحت ريموت كنت واحد التلفزيون فتحت القنوات قلبت الا الشاثين كده انترنت قلبت في كل شيء تجد له العادة السرية في كل أمر له حركات ويتحرك بهذا النعم لكن والله هذا المعاقل اللي عزت به انه تفتح له المضحف وهدك تأمل في كلام الله سبحانه وتعالى وآياته لأجب هذا يأتي القرآن ليحل القضية ويعلمني وإياك أن الأعمى غيث هو الأعمى الذي رأيته عاش تسين سنة ومات ومن باقي اليومه مخصص لا والله قال لك الأعمى الذي فرق في هذا الكتاب وأعرض عن ذكر رب الأرباب ومن أعرض عن ذكري فإن لوم معيشة معيشة حتى ما معي يحياك معيشة معيشة ضنكا يقول الله الناس العمي والنقفين في الدنيا ستين سنة هذا فيجنف خمتين ألف سنة ونحشر يوم القيامة عاما قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا يقول أنا كنت في الدنيا أرغم الساكين اللي ما يشوفون أنا اللي صرت مسكين يوم أوقع الكلام الله عز وجل خمسين ألف سنة أعمى من أحسن؟ الأعمى عند الناس وذل الأعمى عند الله لأجل هذا أبدأ أن أقدم لأخي وحبيبي اقول لك قطة فائزة بيتي الذي هنا في الرياض في معهد الصم لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم تخيل ولا اي وسيرة اتصال مع العالم الخارجي لكن عنده وسيرة اتصال مع رب العالمين هذا القلب اللي على الله عز وجل دعوناه يوم الايام حتى يأتي ويلقي عندنا مو بيلقي عندنا كلمة يلقي عندنا حركات وتترجم بكلمات وأنا أنظر إليه واللقاء مطور وأنا أنظر إليه والمترجم الفير جالت يترجم له سبحان الله يمسك بيد المترجم ويمسك برأسه ويحرك وذاك المترجم يتكلم يتكمن قلت قلتنا إيش بكيك مو بنت لي تتكلم ولسه عند من توقلك الكلمة قال أقتن بالله أنا يا شبني ونمثني ومسك يدي بقوة إني أحقش بقوضة يطيقون بأبكي قلت سبحان الله هذا أعمى أبكم أطم ويضلق دين الله عز وجل. أنا وياك وياك يبي نتكلم ونسمع ونشوف كم بلغنا لله سبحانه وتعالى معايا هذا اللسان اللي نجا كل السوالف ونجا كل الخرافات ونجا كل التفاهات هل نقل شيء عن رب البرية هل إذا وقفت في مجلس تذكر بالله هل إذا وقفت في سود تذكرين بالله سبحانه وتعالى المهن قال فألقي كلمة للزرائع النقاه وتألقي كلمة للأضحى عند الناس لكن عند الله الله أعلى منهم أصحى أولا لأن جنات ميت وهما يدري. أي أحد لا يدري طريق الله عز وجل هو عند الله ميت وليس معدود ظن للناس قال الله عز وجل ومن كان ميتا ميت هو أصلا عند الله ميت مع الأموال إذا وقفنا في مثل بصنع جناتها قالوا الأموال أربعة أهلها والله الأموال كثير من من يصلون أو من كان ميتا فأحييناه شوف الحياة يوم يدل الطريق وادع لنا نور من يمشي بيلتنا كمن مثل في الظلمات نقتل اي ابي الاسلامي الانوار وخلاص يعيش ويلعب في وسط الظلمات كمن تلوك الظلمات ليس بخارج منا ايش الآية اللي قاها قال يقول انا اكلم جميع اخواني من نزلاء النقاعة اقول لهم احمدوا ربكم يعني ايش يحمدوا ربهم الآن تعال شك من يذكر من اللي يذكر ناس بان يحمدوا الله عز وجل رجل اصم اذكم لا يسمع لا يذكر لا يتكلم ويذكر ناس يقول احمدوا ربكم انكم متى ما اردتم أن تنظروا في كلام الذي خلق السماوات الأرض عندكم عيون تشوفون ومتى ما أردتم تقرؤون كلام الذي بيده ونقول كل شيء فالجون عندكم تتحرك على سنتكم تتكلمون قال أنا آية وحدة في كتاب الله خلقني والله طول حياتي ما أكون سعيد وأكون سعيد ما حيث إيش الآية خير إيش الآية اللي خلت هذا الفعيد أحبكي في ناس ترجع أعضر وممثل عليهم حياتي الثاني عندك أين أحول وضعي السفر والثاني شوي عنده سمعة قليل شوي وغاية كذا ما الذي جعل هذا يقول الناس تغم اني, مب... اني تعيش والله اني اكعد الناس بآية واحدة تعرفش الآية؟ كل الناس جاهزة في النقاها تنتظر ايش الآية اللي بترجمها مترجمة شو فاقول ذك الآية واتوكل التيت لفاعله الآية اللي خلط هذا قتل وموز جد في أعناق قلب حتى أخذ له ثمرة تعادمها. ومن يهدي الله، شوف الآية اللي توقفت، ومن يهدي الله فهو المبتدي، ومن يضل الفلان تجد لهم موليا. أنا يوم القيامة على وجوههم يوم وضُقنا وقُم أشرف فيه الآية لأنها نسقت من ألف أعم أضم أبكم أم يوم وقُم ما كلما خبت ببناهم تعيرا يقول كل ما ذكر في الآية أفرح أقول أنا أعمى وأطمى أبكر شوي كم سنة وبطلع من الدنيا إن شاء الله بيتعلي الله سمعي وبطر بعوضني لكن الحمد لله إنما ما الله لي مثل هذا اللي يبلع عن سبيل الله ويحشرهم الله خمسين ألف سنة عمي وبكم وضم ومع كل هذا على وجوههم ومع كل هذا مأواهم جهنم كلما خبت ببناهم تعيرا يقول كيف ما أسأل وأنا أخذ مني الله الأرض اللي ما تسو شيء الدنيا اللي ما تسو شيء وأسأل الله أن لي ويأطيني هناك ولا يعطيني هنا ويأخذ مني هناك شوفوا كيف الآية حنا قضية أخذنا نحن يا من عندنا أمور كلها ما نخاف أن نسلبها هناك إذا أعرضنا عندك الله سنسلبها أحبتي أسأل الله أن يستعنا وإياكم بطاعته وأن يعني شأننا وذكرنا بيقول بذكره وبشكره وبحسن أفادته أطلب المجان لأخي وحبيبي والله إن استحي أني تكلم في نبي فما أتيت إلا بعد الله سبحانه تعالى أجل فأسأل الله أن تبي قلبه ولسانه وأن يخفي ولكم له النية وأن يجعلنا إياكم له الجنة وأصلو أسلم على أشراط من وطأ أقدامه صراط بين الضبطة. الحمد لله الحمد لله. نحمده ونستحيله ونستغفره ونتوبه إليه ونعوذ بالله من صدوره ونفسنا وفي يأتي أعمالنا من يهديه الله فلا مضلله ومن يضلل فلم تجد له هذه ونشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريكا لا المالك ولا الحمز وهو على كل شيء ونشهد أنه محمدا حبه ورسوله بلغ الأمانة عدة رسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وإنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءل ونبيه ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة في أن عظيم يوم ترونها تدال كل مربعة حمل يبعد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس ثكارا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله كثير أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكرر أمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بنت معك أخواني وأحبتي أهل رياض اشهد الله على محبتكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينفي بيديك لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا ألا أقول لكم على شيء إذا فعلتم وتحاضرتم أرشوا السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الله شكرا للميقو في جلاله وعظيم سلطانه الذي بلغني ومن علي وتكرم علينا أزور الرياض بأفضل شهر من شهرتنا في شهر رمضان أفضل شهر ووسيد الشهور هدية الله لنا شهر يقول عنه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون معنى شهر رمضان مثل عن فحص الدور للسيارة. السيارة كن سنة لا فحص دور. تدخل عشان تقول إنها ضيقة. منفضل الله وكرم علينا إنه بلغنا لهذا الشهر. السنة اللي فاتت في يوم رمضان ليلة رمضان سبحان الله ما يكف. فيكلمني عنه جاري ويقول لي مات كلان ليلة رمضان قلت الحمد لله ان الله بلغ رمضان لكنه هو مات يوم ما اعلنه انه رمضان قال لي عبد الله انا رأيت اكبر ارجاع قلت له ماذا رأيت قال لي كما نجينا نخرجوا من البيت ثماني انفار نشيلوا محلقة برين ثماني انفار نشيل وما احنا قادرين واحنا مخرجين وعلينا وصلنا عند الاسعاف راح من الثمانية لانفار يقول شلنا ودخلنا في سيارة الاسعاف غسلنا وودينا الحرم مطلع عليه واحنا مخرجين من الحرم تسعة عشر نفر جالين الجناتة ما مقدرين نشيلوها وطيع عليهم المرة الثانية سبحان الله يقول شلنا لما نزل من الناس ودخلنا للتعاق واحنا مقررين من التعاقل مرات بالله انا ما <تصفيق> يثنين وداتي نار في قد كتبتها فياتي نعشته بيد يرتاح باكل من جاء من قد اودى من جاء في من قال انما من يقن قد كتبت حياتي نعلم كل ما يعمقنا ان جرت قلبي امر لا انجازي الله وبعثه وعلى, وعلي, وعلي أقول لهم سنة سنة رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر الملك الخير وما السادس اللي يقدم لكم محاضرة للشيخ الدكتور عبد عبدالنحسي احمد فنشكر له تنبيث القدوم لنا مرة ثانية ونشكر الداعي عبدالله ومعنى على حضوره لهذا هذا المنطقة فلنكرك المجال لهم وفل يتغذلها مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدع خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأصلي وأصلي مع المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمني ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضل فحياكم الله وضياكم واجهدوا على طريق الحق إلى جنة المأوى وخطاء وخطاكم ما مثلي في هذا اللقاء الا كمثل الهدهد يوم ان تكلم بين يدي سليمان فوالله ما اتيت الا كما اتيت مستمعا لا مذكرا ومتكلما لكن اقول قبل ان اقدم لاخي وحبيبي وقرة عيني الشيخ الله اقول للجميع ان نظرة الناس للمصاب شيء ونظرة الله عز وجل شيء آخر الناس ينظر المصاب هو الذي لا يستطيع أن يقف على قدميه ويركع ويسد ولا يقضي يروح لا والله هذا عند الناس المعاق عند الله عز وجل هو الذي أعيقت أقدامه أن تحمل إلى المساجد خمس مرات في اليوم المعاق عند الله عز وجل هو الذي أعيقت يديه فتحت كل شيء بلوتوثات فتحت ريموت كنترول أولحك في تلفزيون فتحت القنوات قلبت الا الشاثن كده انترنت قلبت في كل شيء تجد له العادة السرية في كل أمر له حركات ويتحرك بهذا النعم لكن والله هذا المعاقل اللي عجزك به انك استعلى المصحف وهجلك تأمل في كلام الله حبحانه وتعالى وآياته لأجل هذا يأتي القرآن ليحل القضية وعلمني وعيات أن الأعمى ليس هو الأعمى الذي رأيته عايز ستين سنة وماه ومن بعد يومه وصل لا والله قال لك الأعمى الذي فرّق في هذا الكتاب وأعرض عن ذكر رب الأرباب ومن أعرض عن ذكري فإن له ما يعيش حتى ما هي حياة ما معيشة بنكاء يقول الله الناس العمى والمقوبين في الدنيا ستين سنة هذا سيجلس خمسين ألف سنة ونحشره يوم القيامة يا قال ربي لمعشة يا ما وقد كنت بطيرا يقولوا أنا كنت في الدنيا أرغم متاكين اللي ما يشوفون أنا اللي صرت مكين يوما عرف عن كلام الله عز وجل خمتين ألف سنة أعمى مين أحسن عند الناس وده الأعمى عند الله لأجل هذا أن أقدم لأخي وحبيبي شاء قل للقصة بيتي الذي هنا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 سبحان الله يمسك بيد المترجم ويمسك برأسه ويحرك وذاك المترجم يتكلم ويبكي قلتنا ايش بكيك مو بنت لتتكلم ولسه عند نمتوق الكلمة قال اقتن بالله انا يا شبزني ولمسني ومسك يدي بقوة اني احسش بقلضه غيبوز بابكي قلت سبحان الله هذا اعمى ابكم اطم ويضلق دين الله عز وجل انا وياك وياكي وياك يبين اتكلم ونسمع ونشوف كم بلغنا للناس سبحانه وتعالى من الآية. هذا اللسان اللي نقل كل السوالي ونقل كل الخراطات ونقل كل التفاهات هل نقل شيء عن رب البريه هل إذا وقفت في مجلس تذكر بالله هل إذا وقفت في سنة تذكرين بالله سبحانه وتعالى المهم قال سألقي كلمة لمزراء النقاها وسألقي كلمة للأطحاء عند الناس لكن عند الله الله أعلم منهم أطحاء ونلأ لأنه يناس نيف وهما يدريون اي احد لا يدين طريق الله عز وجل هو عند الله ميت وليس معدود ضمن الناس قال الله عز وجل ومن كان ميتا ميت هو اصلا عند الله ميت مع الاموال اذا وقفنا في مثل بصنع جناسة قالوا اموال اربعة اهلاه والله الاموال كثير ممن يصلون أو من كان ميتا فأخينا شوف الحياة كم يدل قريباً وجعلنا نوّن يمشي بين الناس كمن نسل في الظلمات مقف عليه بديه جميع الأنوار وخلّى يعيش ويلعب في وسط الظلمات. يا من نتلوك الظلمات ليس بخارج منها ايش الآية اللي قاها قال يقول انا اكلم جميع اخواني من زباء النقاعة اقول لهم احمدوا ربكم يعني ايش يحمدوا ربهم الآن تعال شوف من يذكر من يذكر الناس بان يحمد الله عز وجل رجل اصم اذكر لا يسمع لا يذكر لا يتكلم ويذكر مات يقول احمد ربكم ان لكم ما اردتم أن تنظر في كلام الذي خلق السماوات والأرض عندكم عيونكم. ومتى ما أردتم تقرؤون كلام الذي بيده ملكوت كل شيء فذن عندكم تحرق أنتم كم تتكلمون قال أنا آية واحدة في كتاب الله خلصني والله طول حياتي ما أكون سعيد وأكون سعيد ما حييت أي الآية خي أي الآية اللي خلص هذا السعيد. أحد في الناس سجع أغرر ومتكل على حياته. الثاني عند تعين حولوا ضال. والثاني شوي عنده سمعة قليل شوي وغير كذا ما الذي جعل هذا يقول الناس فأرم أني تعيش والله أني أكعد الناس بآية وحدة تعرفش الآية كل الناس جازت في النقاها تنتظر إيش الآية اللي بترجمها المترجم وحد فأقول لك الآية وأتوق الثيت الفائل الآية اللي خلت هذا قتل وموذجت في أعناق قلب حتى أخذ له ثمرت السعادة ما هي؟ ومن يهدي الله شوف الآية اللي خلاص؟ ومن يهدي الله صول المبتدي ومن يضل الفلان تجد لهم مولانا ونحشرهم يوم القيامة على وجونهم هميا وبكنا وصما صرت فيه الآية لأنها نتوقف نبس حاسر أعمى أصم أبكر عمياً وصماً عمياً وبكناً وصماً نأواهم جنّاً كلما أخذت ذبناهم سعيراً يقول كل ما ذكرت الآية أفرح أقول أنا اعمى طم ادكم شوي كم سنة وبطلع من الدنيا ان شاء الله بيبتع لي الله سمع وبطر بأوضني لكن الحمد الله انما قال الله لي مثل هذوري اللي يضلوا عن سبيل الله ويحشرهم الله خمسين ايل سنة عمي وبكم وطم ومع كل هذا على وجوههم ومع كل هذا مأواهم جهنم كلما خبر يقول كيف ما أسعد وأنا أخذ مني الله الأرض اللي ما تسوى شيء الدنيا اللي ما تسوى شيء وأسأل الله أنه يستح لي ويعطيني هناك ولا يعطيني هنا ويأخذ مني هناك شوفوا كيف مننا الآية حلت قضية الرجل ونحن يامن عندنا أمور كلها ما نخاف أننا نسلبها هناك إذا أعرضنا عندك الله سنسلبها أحبتي أسأل الله أن يمسعنا وإياكم بطاعته وأن يعني شأننا وذكرنا ويعزنا بذكره وبشكره وبالفضل عبادته أطلب المجان لأخي وحديبي والله إن أستحي أن يتكلم فين يديه فما أفيتم إلا بعد الله سبحانه وتعالى لأجله فأسأل الله أن تجد قلبه ولسانه وأن يفرص لي ولكم وله النية وأن يتعلن وإياكم من أهل الجنة وأصنب وأصنب معنا أشرف في جنة أخدمه وشرا وشرا وشرا بالله والحمد لله نحمده ونستغفره ونشوفه إليه ونعوذ بالله من سجوره ونفسنا فسليات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلله ومن يضلل فلا تجد له هذه الناس ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا لا المنز ولا الحمد وهو على كل شيء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 وبست منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءل ولذي ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيئا عظيم يوم ترونها تبالوا كل مربعة عمال البعض وطبعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس ثكارا وما هم بثكارا ولكن عذاب الله كثير أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة دنات أخواني وأحبتي أهل الرياض أشهد الله على محبتكم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابه ألا لكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الله شكرا لني قوة جلاله وعظيم سلطانه الذي بلغني ومن علي وتكرم عليا زور الرياض أقبل شهر شهر الصوم في شهر رمضان أفضل شهر ووسيط شهر هدية الله لنا شهر يقول عنه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قد تكون معنا شهر رمضان مثل الفحط الدوري للسيارة السيارة كل سنة لا فحط دوري تدخل عشان تقول نظيفة من فضل الله ترمه علينا انه بلغنا لهذا الشهر السنة اللي باتت يوم رمضان ليلة رمضان سبحان الله مات شخص فيكلمني عنه جاعري ويقول لي مات كلان ليلة رمضان قلت الحمد لله انه الله بلغه رمضان لكن هو مات يوم ما اعلن رمضان قال لي عبد الله انا رأيت عجب عجاب قلت له ماذا رأيت قال لي كما نجينا نخرجوا من البيت ثماني أنفار نشيله ما احنا قادرين ثماني أنفار نشيله ما احنا قادرين واحنا مخرجين ، وإنا وصلنا عند الإتعاط طاح من الثمانية الانفار يقول شيئ لنا ودخلنا في سيارة الإتعاط غسلنا وموجينا الحرم نصلي عليه واحنا مخرجين من الحرم تسعى عشر نفر شهدين الجناتة ما احنا قادرين نشيلوا وتع عليهم المرة الثانية سبحان الله يقول شلنا ولما ينام نزل من النعش ودخلنا للتعاق واحنا مخرفين من التعاق المرة وجهه أسود أزرق أسود على أزرق قلت له يا أخي إيش كان توني قال لي والله يا عبد الله الصلاة الصلاة ما كاني توني وهذه عباب العبرة لكن شاعدي في هذه القصة انه احمد والله انه الان الله بلغنا رمضان وعدة ايام في رمضان لكي يطهر قلوبنا لكي نخرج من رمضان ونحن نستفيدين من يخرج من رمضان هو مستفيد تغيرت حياته عن قبل الدخول الى رمضان فهو في خير اما كل واحد يراجع بنفسه اذا خرج من رمضان وهو ما تغير الحياة بهذه المصيبة عظيمة وليسأل الله من القلب، القلبه لا قلب له ثم مطرقت أقوى وما شكرت أخوه الشيخ حبيل نحسر الأخمد هذا الشيخ العملاء الذي طواب ونزل يشاركني في لقاء مع أنه الكلمة له لكن من طوابه وكرمه عليا اسأل الله انه يجعله من احلى الفردات العلم وإياكم فطلعت من اللسان بيوجود الشيخ والشكر لأخوة الدكتور يوسف الفرشان اللي كان ثبت هذا اللقاء هو اللي رتب لانه حريف ورأيت منه عجب وعجاب لكن الشكر برضو للشيخ علي ياسين علي ياسين هو السبب في وجودي عندكم في رمضان بعد الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء كان هو السبب في وجودي رمضان علما بأني أنا ما أتحرك من جدة شبر واحد في شهر رمضان لكن على الله يا شاك إلا الآن أصدر سارة لكم ثم ذكر الشيخ عبد المسلم الله إذا يقول انا مثلي مثل الهدهد ولنا في الهدهد خدوة لا تأتي يوم القيامة وفي الهدهد افضل منك لا تأتي يوم القيامة ويوجد حيوان افضل منك فان الهدهد دعا الى الله الهدهد كان هم الدين الهدهد طير ما عنده اي شيء من العلم ما عنده إلا أنه يبحث عن رسفه لكن من فضل الله عليه جاء يعلم نبي الله سيدنا سليمان عليه السلام بلغ من العلم والملك ما ينبغي لأحد من قبس من بعده طلب ملك من الله ما ينبغي لأحد من بعده ثم تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدوذ ام كان من الغائبين لا اعدب انه عذابا كبيرا أو, او لا ادبح انه او لا يأتي انه بسلطان مبين تخيل التو... الوعد الشديد هذا كله عشان الهدوذ لكن لما ان اثى الهدوذ وقف بموقف القوة وموقف الشجاعة لانه واتق من نفسه يقول سيدنا سليمان أحبت بما لم تخطني وجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إيش هم وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون إيها وجين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتفون فادهد شال الغيرة على الدين أنا وإنت نخذل الدين والعياذ بالله لا تأتي يوم القيامة وعدو تكون عدو للنبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي يوم القيامة والهدهد أفضل للنبي دعا إلى الله لا أنت على فغر من تقول الله الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمتنا من الناس. تعمرون بالمعروف وتنهون عن المركز وتؤمنون بالله عن نبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ويوعه هذا أمر ككليس من النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول وما اتاكم الرسلون قفدوكم وما ناهاتم عنه فانتهوا ثم بلغوا عني كشريس بالنيابة عن نبي صلى الله عليه وسلم كل انسان بكم نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم النيابة على النبي صلى الله عليه وسلم الله يرفع قبلك ويعلي شأنك ولو ما لك أي قيمة لأن الانتساب إلى الله ورسوله عظيم فكل شيء انتسب إلى الله الله يرفعه حجر لما انتسب لله الله رفعه ورفع كل من يتقرب لهذا مكان الحجر هي الكعبة المشرفة كم مريت على عمارة أو رطيس أو حجر شفت أحد يقبل الحجر هذا الرصيف، شفت أحد يقبل إمارة بيتهم، لا، لكن اللي يقبل الحجر أسود إيش تقول عليه؟ أنت تروح مكانه وتقبل، ليش؟ الكعبة كلها حجر ولا مو حجر؟ إني بها بيا إيش تقربين الله؟ حج وامرأ بدون طواف حول الكعبة ما يقبل، صحيح؟ لكن الكعبة هذه لها شفاعات يوم القيامة وهي حجر لماذا يقول الله رفع هذه الكعبة فاللي طف بالقبر مو حجر شرك بالله ليش الله رفع وعلشان الكعبة لانها انتسبت لله بيت الله بيت الله حجر انتسب لله الله رفعه لما جاء ابره يبغى يهدم الكعبة الله صلت مسخر له طيرا لا نسل له طير أبادب ليك أتى تطني أبرع وعد وجيش لكن أقول مثل جيب بلاطتين من نفس الجودة ونفس المق القامة واحدة عواي كرمت حطتها الحمام والثانية حطتها الحرم اللي في الحمام تدعت عليها بشباكتك عديانك وانت الله يكرمك تبول عليها لكن اللي في الكعبة عند الحرم تسجد من الله طبع جبهتك من الله عليها لماذا؟ لأنه حجر امتسب لله لكن في المقابل يا أطواني حجر صرنا نرني بحاجته وهي الجمرات لماذا؟ لأنها انتسبت للشيطان انتسبت للشيطان ولذلك الله بل له كيف أنا وإنت لما نلتشف لله كيف أنا وأنت لما نكون عبيد لله لكن كيف لما نكون عبيد لغير الله الله يجلك وهمك تكون عبد لله الله يرفعك. من أفضل أنت من الكعبة إذا كنت عبد لله أنت أفضل من الكعبة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطر الدم المؤمن أعظم عند الله من أن تهدم الكعبة حجم من حجمك لكن كيف لما تكون عبد لغير الله بدنا تكون عبيد لغير الله بدون ما نشعر نعنوا عبيد لله يكون فاسألكم هذا السؤال كلكم متأكدين عبيد لله لكن يجيب لكم مثل هتعرف أنه فيه أخطاء فينا بدنا نكون عبيد لغير الله بدون ما نشعر تقيل لو أجيب لك صنم من ذهب وأقول لك قم صلي إلو وشيل هذا الصنم من فيكم يا واقف في أحد واقف يصلي للصنم اللي من ذهب مستحيل ولو قطعة الرقاب لكن أجيك بطريقة أخرى بطريقة أخرى أجيب لك الصنم هذا و فلوس أسويه فلوس أو سبايك ذهب واجيك والصلاة بتقومي أقول لك لك مئة ألف عن إذا ما رفت تجيبه خلال أساعة راح يسافر تشوف ولا بعد ثم فاللي أمطل أجيب المئة ألف ها هذا سؤال أسأله لك إذا رفت تقول شوي لك مئة عدد النبي صلى في أول الوقت صلى الله عليه وسلم وصلى في آخر الوقت لكن إذا رحت تجيب الكلام ويجيب خلال سافر ضاعت الصلاة وضاعت الفلوس اسألك بالله حتزعل علي اذا زعلت عن الفلوس وانت عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للقميص وانك واحدنا من يقول تاعك عبد الدينار اما يكون هذا المثل نادر ما يحصل لكن المثل معنا يوميا وطلعه الفجر كمن الناس اللي خارجين من بيوتهم كم الناس اللي غارجين لوقت الصلاة لكن وقت المدارس والأعمال وقت البنوك كم الناس اللي غارجين هؤلاء عظموا أمور الدنيا عن أوامر الله ليش لأننا تركنا العمر المعروف أنه عن تركنا ما عرفنا الله ما خشينا الله انشغالنا بالدنيا وأمور الدنيا تركنا الخشية من الله ولازم يا أخواني لازم الآن كل واحد فينا مسؤول عن الدين كيف لما انتسب لله وتكون عبد لله تخيل هدهد لما انتسب لله ودعاء للدين جاي يعلم نبي الله ثم خلج اسمه بالقرآن الكريم وحرم بحل هدهد وهو قطير لكن برضو النملة دعت يا الله النملة شالت أمر الدعوة إلى الله وهم الرحمة على أخواتها ودفت سيدنا سليمان وهي نملة قالت يا أيها النملة لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبثموا باحكا وطولعا تخيل نملة تودف سيدنا سليمان وجنوده فذال حديث بينه وبين النملة قال ما الذي حملك على ذلك قالت خبت عن ينبهر النمل بعظمة سيدنا سليمان فيستر عن ذكر الله نملأ تشيل هم الدين فكيف انا وانت لم نكيل هم الدين لكن مع ذلك يا فاني نشكر نعم الله علينا انا اضطرق للكلام ده لانا الشيخ بكرني بالنهدهد ولكن احنا اسوأنا المبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سعد لما جاء أمر الدين أمر التعاون أتبع بما تأمر وأعبد عن المشركين النبي صلى الله عليه وسلم خذت الحجارة النبي صلى الله عليه وسلم أدمت أدمع شريطة سال دموه سبها ستمه وضع سلة الجذور على ظهره لكن فتى الدين لا هو الآن الأمة يقول الشيخ العزيز بن باز الله يرحمه علي رحمة الله علي رحمة الله الله يجمع به تنفرده في العلام يقول إذا كان الدعوة في الزمن الذي يكثر إذا كانت الدعوة قرض كقاية ففي الزمن الذي يكثر فيه تساد فهي قرض عيني قرض عيني أخواني فلا تأتي يوم القيامة وفي هدهد أفضل منك لا تأتي يوم القيامة وفي ضب أفضل منك لأن الضب دع إلى الله ضب جاء عرابي من النبي صلى الله عليه وسلم قال في يدي ضب قال له من يشهد أنك رسول الله قال له هذا الضب الذي في يدك قال الضب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله دخل العراب إلى الدين فلكن يا أخواني أمر الدعوة إلى الله يحمل همين الداعي إلى الله بدون همين ما ينفع الهم الأول الأول هو يقبّض سنة نبّي عيسى وكتاب الله في نفسه. لم تيجي كتاب الله وسنته لكي أثر بالناس. لأنه كل سنة من نبّي عيسى يقول النبّي عيسى طوبا للغرباء. قالوا منهم يا رسول الله. قال الذين يصلحون ما أفسده الناس. وطيروا. الذين يصلحون حين يفسد يصلح الناس. إيش هو ما أفسده الناس؟ هو ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترك قلبه دعاني. تخيل الداعي إلى الله يحمل هم الدين وتحرك بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله والدعوة إلى الله والأمر المعروف من المنكر ثم الرحمة بدون الرحمة الداعي إلى الله ما يأثر في نفسه كيف يأثر أنا ما جابني هنا الرياض والله يقال لي همين الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخي ما يحبوا لنفسه فأنا جيت أحب لكم الخير لأني مررت في أمر أمر عظيم جلل كلكم قد يكون جاهدين في قناة الميت الناس الكثيرين في قناة الميت واشكر لهم وحبهم لي ودعاهم لي وأسأل الله أنه يعتقون في هذا رمضان في شهر رمضان من يعتقنا ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين من الناس كثير جاهدني كثير ناس تركوا فيها، كثير ناس قرروا أن لكن كثير ناس ساءهم أن يطلعوا في قناة مصر. عبد الله، هذا إيش النكلاة الله؟ هذا ربنا النكلاة يسكر على نفسه إلى سبائته. الله النكلاة يسكر على نفسه. أنا أسكر على نفسي. أنا جاي عشان أوضح نفسي لا والله، أنا جاي عشان أبلغ رسالة الله. عشان الله اراني شيء انتم ما شبتم انا رأيت الموت اربع مرات رأيت الموت في حصل الانسان والطب البشري يقول انا ميت اربع مرات لكن فضل من الله عطاني منحة الهية مو اي احد يتحصل عليها من فيكم يضمن ان يصل له حادث وينجوا منهم في احد ولا واحد فيكم ولا واحد يضمن ان يصل له حادث وينجوا نمتلكم اصلا ان يتوقع ان اليوم يرجى ذاكنا انتبه امر الله ان يعيد تبارا شيء ان يقول له كن فيكن انا طلعت في قناة المنج ما ارضى احدهم علي والله يشكف عليها لا والله اني طالع انا حان عليكم وعلى جميع الامة هذه وشائل هم وهدف اني احققه هدف اني ان شاء الله اذا كان هدهد كان طبب هداية الدولة كاملة وهو ما عنده اي كي من العلم وما عنده اي قدر بس مجرد شاء الهم الدين كان طبب هداية الدولة كاملة كيف الله يقول ولقد كرمنا بني آدم انا همي ان يكون طبب هداية الامة فاسأل الله من حق لي بسبب رجوع الامة هذه لله سبحانه وتعالى لكن كيف انا جاي عشان اقول لكم اشكروني عم الله الحياة هذه لأما تكون مستخدم أو مستدل انت تولوا استدل قوم الغيركم ثم لا يكون عمتلكم لازم نشكف نعم الله لأنه أنا بقد نعمة من نعم الله عليها يوم من الأيام قد يكون ما شكرتها لكن حسنة الدنيا بسيطة لكن مصيبة العاصرة الخترة حسرة الآخرى ما لها عوض. الحمد لله أن الله ما قبض رثي على هذه الأيام. لكن أنا الآن كنت أتمنى ثلاثة أمني. لكن هي مش أمني. كلكم سمعت عنها. بدأكون بس دل... أنك خان العمود الله الآخر. ما الأماني الذي تتمناها؟ ذكرت ثلاثة أمني لكن هي حسرة وليت أمني. الأمنية أنك تتمنى شيء ما كان عندك تتمنى لكن الحسرة أنك تتمنى شيء كان عندك وفقتك فأسأل الله أنه لا يريكم حسرة أنه لا يريكم حسرة لأنك ما تبني شيء فهل النار عليهم وادي اسمه وادي حسرة هذا عذابهم عذابهم حسرات لكن برضو اهل الجنة يتحسروا يتحسروا على ساعة لم يذكروا فيها، وهذا شهر رمضان شهر القرآن الثلاثة الأماني من اسمك لله تجدع و الى في اناس ما يبغوا اسمك لله الى الان في اناس متجبرين على الله ما يبغوا اسمك لله لكن اتقوا الله اقول لكم لانه تقوم لورة العمل والمدارس وما تقوم من صلاة القجر يجيت الموت في لمح البصر، زي ما قررت أنا من البيت ورايح المدرسة ومتأكد ومتأكد إنني راجع البيت، رجعت على البيت لا والله، ورجعت على المستشفى شال الرؤى كامل، شال الرؤى كامل، لكن كيف لو رجعت على قبر؟ والله يقول قوي من المطلين صحيح للمدرسة ما صحيح للصلاة في, في الله يقول قوي من الويل واضي في جهنم تتعود منه جهنم مئة مرة في اليوم لمن؟ للكافرين؟ لا والله للمطلين الله أرسقهم بالمطلين بس يقوم الصلاة بين عدل ترعي فهل الله يقوم لكن الأمه الثانية إني أقلب ورقة والمسحر ورقة والمسحر هذه من فيكم قمرشة الهمة بل من فيكم شكر الله هو يجلب ورقة ورق ورق ورق. في أحد فيكم أسألكم بالله اللي قال مرة الحمد لله أو الشكر لله هو يقلب وردة ورقة ورقة يده شوفي واحد كم مرة ينفع أربعة مرات قبل حياة كلها الله أكبر عارف. والبادئين هارتين اللي متل يشوفها في شفا مثل الجبال مثل الجبال وخسم لله اني كنت ابكي بكة ابكي من قلبي وابكي من عيوني ليش؟ عشان مسحط عماني وما عنده ذلك لكن انا اسألكم انت بالله من رمضان اللي فات الى رمضان هذا كم مرة ختمت القرآن؟ كم؟ كم مرة اسأل اللي ختم مرة واحدة ارتعاجه شغل يشعر ولا واحد واحد الله يشعر لا تستعجبوا شألت ثلاثة علاء كنت في, في مدارس في المدينة منروع صلاب ثنوية شألتهم مع مدرسينهم أسألتهم بالله اللي ختم القرآن في رمضان من رمضان إلى الآن كانت ثلاثة شهور ولا واحد خطب القرآن في الثلاثة العلو وانتوا ما طلع منكم إلا واحد طيب كم مرة أسألت بالله قلبت الجوال بيدك كم مرة رسلت بلوتوت عليه كم رسالة قلت؟ كم مرة دخلت النت؟ كم مرة قلبت ريموت التلفزيون بيدك كم قلبت على أغاني والأسلام والمسلسات كم عصيق الله في هذه النعمة انا كنت اصيط الله بها لكن الله سلبها الله سلبها لكن عوضني لخياتك الحمد لله والفضل لله لكن هل انت تقدر على هذه ان الله سلبها منك هذه نعم الله اشكرها. لكي لا يبدلها الله على الله الله يقول وانت تولى ويصدر قوما اليكم لكن يا اخواني الان الأمي الثالثة أن يدخل في عيد مناسبة في عيد أو فرحة أو زي ما جاء رمضان السنالي كل واحد فيكم أول ما دخل البيت إيش سوى فيكم أول ما شوى دخل على أمه وأبوه قبلهم وضمه. وأنا نفسي أبن أمي ضموا أحدا وهي حسرانة في لنفس الشيء لكن أنتم من فيكم سواها ما سوتوا إلا خليف لكن كيف نشكر نعم الله علينا واحدة وأنا في الدمام بدأت عليها ما ردت رد عليها جميلي خالد فقلت له أبا يكلم عبد الله قبل ما يروح المحاضرة قال له هو مشغول قلت له قل يا ولدي أنت انحرمت من أنك تضم أمك وأنا انحرمت من أنه عيالي يضموني لكن أنا عيالي عندي يقدروا يضموني بس ما يضموني مدفترين معنا تخيل أمك عندك ما بضمها وفي ناس يتمنى وضموا أمهم ينسكوا يدها يقبلوها أمي الآن موجودة معي هنا أمي عند أخواتي هنا النساء اللي هم أمهاتنا خواتنا وخالاتنا وعماتنا أسأل الله أن يحرموا جوهكم على نفسك هل الام ما عادر يشعروا الام لو قلت لكم تقل شيء يعني. جاء رجلنا عبد الله بن عمر قال له امي تقضي حاجتها على يدي فهل بررتها قال له لا كنت تقضي حاجتك على يديها وهي تتمني بقائك وهي الآن تقضي حاجتها على يدك وانت تتمنى موتها الام لكثير من الناس يجروا على امه لكن قد يقات من عضوه لكن الام يجروا عليها اتفق الله يا رفا لانه ما حديث اثناءات الله امك امي الصحية من النوم خمسة عجرة عشرين مرة في النوم من النوم من عز النوم تخيل انت تنام جنب واحد تصحيك من انهم مرتين ثلاث مرات كيف تحمل لا والله لازم الام تعيش معاه في كل حياتك لو انت شابه وتبغى تموت وهي تبغى تريش امي لو انت اسألك سؤال واحد تخيل انت خمسة عشر يوم بطنك ما تمشي ايش سوي خمسة عشر يوم بطنك ما تشعر أسألك بالله إيش تسوي مايش يقدمونك هذا السؤال هما أسألكم إياه كله بطنك ما مشي خمسة عشر يوم إيش تسوي تترب مليان عصبه تترب مليان ما ينزل شيء إيش للدكتور طيب لو انت في حالك هادي وخمسة عشر يوم بطنك ما تشوي. انا واجهة ما اقدر اخذك اكل ما اقدر اعطل شربي امامي ما اقدر اشعر ما اقدر انخلق ما على ما اقدر اطوضع ضبابة على وجهه ما اقدر, ما أقدر كل 15 يوم من 15 سنة بطني ما تمشي هيش لكن عندي امي هو يرفع قدرها ويعلي شعني تخرج اللي ببطني بيدها مين يسوي لك إذا يا أمك اتقى الله يا أمن تعطي أمك مجمعنا قبل كم يوم إنه واحد ولعت في الأم كب عليها هرقات وولع فيها أين يبغى هذا المويلة الله أن يستغل لكن أرجع وأقول إنه في أمي من الأماني أو حسرة من الحسرات الله حققها لها حققها لها فضل من الله ومننا وحده الله ألهم أناس رجال أرادهم الله الخير لأن الله إذا أراد الخير لعبد ساقه إلى الخير أو ساق الخير إليه رجال ما نزقيهم على الله نحسبهم الله حتى يجري رأوا البرنامج أو يمكن ما رأوا البرنامج تذاكر البرنامج والله ألهمهم بفكرة هما أصحاب شركة الدكتور عماد الدوائر الدكتور يوسف الحشاش وفريق العمل عندهم والدكتور سعد الرامدي كانوا يتناقشون عن أمان عبد الله بنان الدكتور عماد صاحب شركة الدكتور يوسف مستشار في هذه سبحان الله قالوا. لاب يكون في كاتمولوجيا عندنا في التمبيوتر تحقهم بالصوت انه يغلب ورقة المصحف بالصوت لكن تعبع ثم الله يلهمهم مع طريقة العمل عندهم انه عطاهم الفكرة وعطاهم القدرة من الله وحده سبحانه وتعالى لكي ينفع بها وناس في وناس ما تدري ايش يخطيش كنت لما اجلب بل... القرآن أجل لبارقة المسحط ما اسم القرآن إلا في رمضان لرمضان لكن كنت تعب أمي أمي تعالى ذنبيني أمي تعالى ذنبيني فصائد أمي تتعب وصرت اتعرج إني أقرأ القرآن حتى لا أقول هذه ذنبيني حتى ما أبغى تاعبها فاتطوعوا بعض الشباب اليوني في العصر في رمضان عشان يقلبوا لي المسحط ولما أقرأ المرة الأولى والثانية والعاشرة فقدين واحد فيهم كده بنجح أقول لي يا بوي أطفشتنا لو قال لي تطفشتنا والله أتمنى الأرض انشبه تجيح أتمنى الأرض انشبه وتبلعني أشكر نعم الله يعني. أجل لا يقدر الله, الله. ثم يا أخواني ترى آل برنامج ترى ما يوجد تضيبه في العالم فهؤلاء الرجال اللي الله استطاهم عن ملايين البشر أجاني تول برنامج هذا ينول الشرف هذا أسأل الله من يكون هم وأهلهم ودوليهم وكل من ساهم ولو بكلوا ولو بفكر ولو ببعوة هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعائه في مين. وأسأل الله أن يحقق ما تبقى من أمانيه. البرنامج هذا هو أماني الآن. فلتكن أه رضولة فيني. الحمد لله. الحمد لله. أثر الجنون ده دكتور يا دكتور يا دكتور ده طبيب ده ما تقوم Mitä kuuluu? Hyvää huomenta kaikille. اتت علىكم شويه يا عمي من الكفاهات ها لكم ان وقت الفجو شهور ما ما اتسلم في تاجور في تاجور بيكم تعاني معانا جديدة كنت نادي الممرضات كيف اناديهم بكلا سواءاً كلهم زايد بقوة. ثالث موجودة. إذا ما تموا عندنا صوت ثانية على. سعيد. سبحان الله كثير ممرضة. أكون جيان والله أفهم. خير. أكون جيان. ما يأكلوني ما يقومون يشغلوه. أكون جبان أكلوني. غير والله. ي... معاناة عينتها جميلة سبحان الله لكن أسأل الله أن نجعلها في نيزان الرصيد الحتمية ثم إذا جاءت أخيه ما أقول له أجعان ولا عكسان ما تفهم أقوم أزعل ثم نزعل أسب أسب أنك أنا ما أتكلم أتكلم هذه سألت ثم يجب أن أسب يرجع وراء في يوم جابوا مرضى من الخج هيما قمت العنام ركزة لاني ما قدر استغنى عن الستجين مصطوح فتحة حلقين جابوا مرضى وانا حالتي متفقرة طلعاني فالس ادارة الثانية دخلاني غرضتها اربع سبع في الليل الظلام حطاني السرير رقم اثنين اتفاجعت شاعة ثلاثة المطيحة هذه الغرضة لنادي الممرضة زي زي والنمر مرة حجي او كم كان يشتو حتى انا وطول انت نص ساعة قلت انت الماري.